ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم كالبنيان المرصوص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغ اساغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعو الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نورى ولو كره الكافرون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 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا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 i